I'm left with this and I'll tell gaôFA te وتلك الأمثال نضربها للناس لعزمون <تصفيق> وتلك الأمثال نضربها للناس لعزمون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيا اتلكم امسان رب نوفمبر I don't want so oh, oh. m What stuff I wanted to it Well, وادقوا لي في عبادي وادقوا لي في النسي ولك الله العظيم أجتمعكم أيها الإخوة المؤمنون إلى تلاوة مباركة من آيات الله البيانات سلاح علينا الشيخ نحن المصديف المنشاوي لكم من مسجد العارف الله العباس المرسي في مدينة الالكندرية لإداع بذكرى تأميم أيها الإخطة المؤمنون من هذا المكان الطاهر